في العالم world. وجهنا هذا السؤال this question, they في العالم the most الاتحاد power الصين the world is في العالم يمتلكها المسلمون Union, China. في العالم من الذي لو فينا حسبي الله ونعم دعنا الوقت <وكل> دعنا <مثل> <مال> ابقوا قوتك لا علم الايمان هو الصحراء <صحر> <صحر> كانوا في اول النهار صحراء وفي وسط النهار مؤمنون. <و> <النهار> <مال> <أمال> وفي اخر النهار شهداء <صحر> <هو> فرعون تقول لعقى من وجد على وجه الارض. فرعون فرعون يقول لهذا الرب. تقول ربي وربك الله. انك اله غير. قال ربي وربك ورب العالمين والله. فانتق الله الغلام. فقال لها اثبتي في غزوة مرسة ثلاثة آلاف يواجهون مئتي ألف وانظر إلى نتائج ماركة قد قتل من أعداء الله أكثر من سبعين ألف ولم يقتل من المسلمين إلا ثلاثة عشر رجلا أعظم قوة في العالم قوة الإيمان لما ملكوا هذه القوه دوخوا الدنيا بأثرها تركوا الجبال دوخوا القياصر واذى والاكاسر قوه لا اله الا الله منها يستردون قوتهم هذا غلام اخدود مؤمنا بالله بالله لما تلام قوة قال له الملك اني قاتلك شر قبل قال لن تستطيع أعظم قوة في العالم قوة الإيمان اليهود تستمد قوتها من التوراه والنصارى تستمد قوتها من الأنجيل وكلاهما محرّف وكلاهما مبدل اما المؤمن فيستبد قوته من القران الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلبه تنزيل من حكيم حميد والان اسرائيل تهددنا بهدم واقصى ونحن نقول عن يقين للبيت رب يحميه والله لا يقاتل اليوم أحد أو مقبل مقبلا غير مدبر فيقتل إلا أدخله الله الجنة. لماذا قتلت إسرائيل أحمد ياسين مع أنه عاجز القدمين عاجز اليدين لماذا لأنه عاد أستاذ الفلسطيني إلى أعظم قوة في العالم قوة الإيمان. يستطيع ربنا جل وعلا أن يبطل مفعول القنابل النورية أن يبطل مفعول السواريخ العابرة للقارات أن يبطل مفعول الأقمار الصناعيه أن يبطل مفعول الأسلحة المادية بحقين اثنين قادر سبحانه الأرض أرضه والسماء سماؤه والجبال جباله والأنهار أنهاره والبحار بحاره وكل شيء بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر له الخلق والأمر فبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار في العالم لفضيلة الشيخ محمود الحفناوي الحمد لله رب العالمين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 وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرأة فجعله أثاء أحوى فيا رب لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومنه ما شئت من شيء بعد نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونستنصره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 هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هو الله الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ الله الله الخالق البارئ المصور له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصع لهذه الأمة وكسب الله به الأمة وطرخنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها الا هالك ولا ينحرف عنها الا ضال مضل فاللهم صل وسلم وبارك عليه بعدد ما أشرقت عليه الشمس وغربت وصل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه بعدد نجوم السماء وبعدد رمال الصحراء وبعدد أوراق الشجر ومثل زبد البحر وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بعدد كل من صلى عليه من خلقه وبعدد كل من لم يصلي عليه من خلقه وصلي وسلم وبارك عليه وآله وصحبه إذا ذكره الذاكرون وإذا غفل عن ذكره الغافلون وبالملأ الأعلى الى يوم الدين اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا في يومنا هذا اجمعين امين وارض اللهم عن ال بيته الطيبين وازواجه الطاهرين واصحابه الغر الميامين وارض اللهم عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وأصحاب الشجرة وأهل مدر الكبرى وسائر الصحب الكرام واحشرنا معهم وفي زمرتهم برحمتك يا رحمن آمين أحبتي في الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم قوة في العالم هذا هو إرمان اللقاء مستمدا من الله العون والتوفيق والسداد وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون ايها المسلمون ما هي اعظم قوه في العالم اذا وجهنا هذا السؤال رأيت الناس ينظرون إلى القوة المادية فيقولون أعظم قوة في العالم أمريكا وبعضهم يقول إسرائيل وبعضهم يقول الآن الاتحاد الأوروبي وبعضهم يقول الصين إن أعظم قوة في العالم لا تكون في هذه القوة المادية إن أعظم قوة في العالم يمتلكها المسلمون لذلك. تحاول أمريكا وإسرائيل بشد السبل وبكافة ما أوتوا من قوة أن يصرفوا المسلمين عن قوتهم الحقيقية لأنهم يعلمون لو أن القوة الحقيقية عادت إلى الامه الإسلامية فلن يقف أمامها أحد فسوف يعودون مرة أخرى سادة للعالم وقادة للدنيا لأثرها فهم ينكرون بالليل والنهار والله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهم يبغون على المؤمنين والله يقول ومن ينكث فإنما ينكث على نفسه فيغل ترى ما هي أعظم قوه في العالم أعظم قوة في العالم يمتلكها المؤمنون انها قوه الايمان أعظم قوة على وجه الارض وجدت هي قوه الايمان بالله جل وعلا لذلك يحاول الاعداء صرف المسلمين عن هذه القوه اننا لا نحارب عدونا بعدة ولا عتاد إنما نحاربهم بعقيدة راسخة في قلوبنا إنما نحاربهم بقوة الإيمان بالله جل وعلا نحاربهم بقوة الثقة بالله تبارك وتعالى وبنوعوده ونصره نحاربهم لقوة العز لله ولرسوله إنها قوة الإيمان بالله تبارك وتعالى امام المؤمن بربه بأنه لا يرجو إلا رحمة ربه ولا يخشى إلا عذابه ولا تاخذه في الله لوم تلائم ولا يخشى في الله أحدا هذه قوة في صفره فهو قوي بإيمانه بربه وإن لم يكن معه سلاح غني بإيمانه بربه وإن لم تمت خزائنه بالفضة والذهب عزيز بإيمانه وإن لم يكن وراءه عشيرة ولا أهل راسخ راسخ في سفينة الحياة وان اتتها الابواج من كل حدب وصوب هذا هو حال المؤمن الواثق بربه جل وعلا قوه ايمان بالله جل وعلا يعلم ان ما اراده الله كان وما لم يرده لم يكن قوه بالله تبارك وتعالى لا يتزحزح معها وان صال عليه وجال اهل الباطل باسره فان الملائكه خلفه عزيز بايذائه بالله فهو واثق بنصر الله وان اجتمعت الدنيا باسرها عليه لما لا وهو الذي يتلو اناء الليل واناء النهار والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماما وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفق لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم ايمان بالله يجعله يقاوم ويضرب في وجه اعظم قوه ماديه على وجه الأرض كما فعل اصحاب الكهف وهم فتيه قليله عندما وقفوا في وجه الملك الظالم وفي وجه شعبهم الطاغية ولم يبالوا بذلك شيئا فقال عنهم القرآن إنهم ذكية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ورضقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا ربنا ربنا ربنا رب السماوات والأرض هذه هي عقيدتهم في الله جل وعلا عقيدة الواسق بربه عندما جمع النمرود حطبا عظيما لاشهر عديدة وأشعل فيها النيران وأراد أن يقذف فيها إبراهيم فجاء الشيطان وصنع لهم المنجنيق فرضعوه في المنجنيق ليقذفوه فيها من على بعد من شدة لهبها وقرها لا يطيق له فطار في الهواء فاتاه رسول الله عليه السلام أتاه جبريل فقال يا إبراهيم ألك حاجة وجبريل لا ياتي إلا بأمر الله وإبراهيم يعلم أن جبريل هو رسول الله سبحانه وتعالى ومع ذلك قال إبراهيم بهذه القوة الإيمانية الخارقة اما اليك فلا اما الى ربي فنعم حسبي الله ونعم الوكيل فجاءت القوه الايمانيه بالنصر من عند الله فغير الله طبيعه النار من اجله النار التي تحرق قال الله لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب قوه في العالم قوه الايمان بالله تبارك وتعالى ولا يمتلك هذه القوه الا المسلمين قوه الايمان بالله التي جعلت الربيع وهو جندي صغير في جيش سعد بن ابي وقاص يذهب الى رستم فيخوض بفرسه على السجاد بفرسه الصغير وثيابه المهلهله على سجاد رستم فينزل من على فرسه ويمشي بعزه المؤمن بقوه المؤمن بقوه الواثق لنصر ربه ويخرق السجاد برمحه حتى وقف بين يدي رستم فقال ما الذي جابكم إلى هذا؟ وأنتم حثالة البشر كنا بيكم بين الحين والآخر الطعام ولم نعريكم بالطعام ولا نلتفت إليكم يوما من الأيام ولم نعترف لكم بقوه ما الذي جابكم إلى هذه البلاد؟ قال صاحب أعظم قوة في العالم قوة الإيمان الله امتعتنا وهذه وظيفتك ووظيفته، ووظيفتي أنا الله امتعتنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأجيان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة إسرائيل تهدد بهدم المسجد الأقصى ولو أننا عدنا إلى قوتنا الحقيقية في الإيمان برب البريه لما استطاعت إسرائيل ومن خلف إسرائيل. ان يؤثر علينا بفضل الله تبارك وتعالى يستمد المؤمن قوته بإيمانه بحياه الخلود لان هذه الحياه لا تدوم ولن تدوم اللهم لا عيش الا هذا هو العيش الحقيقي يستند الله من قوته من إيمانه باليوم الآخر ويعلم بأن الله تبارك وتعالى وعده به امن آمن به بجنة الخنوط وأن ينجهه من عذاب النار لذلكم لما آمن بالآخرة قال صلى الله عليه وسلم يوم ذه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض والله ما يقاتل اليوم أحد المشركين مقبلا غير مدبر فيقتل إلا أدخله الله الجنة فقال جندي من الجنود عمير بن الحمام بخل بخن قال وما حمر حملك على بخن بخن يا عمير قال لا شيء يا رسول الله إلا أن يرجو الله أن أكون من أهلها فقال له أنت من أهلها فاخرج طمرات من جيبه يقتات بها على المعركة فأكل الأولى ثم الثانية فقال لئن عشت حتى آكل هذه الثمرات ثمرات إنها لحياة طويلة وألقى بها على الأرض ثم خاض أرض المعركة يبقر البطول يصل الرقاب عن الأجساد يطعن الصدور حتى قتل سبعه وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه وفاذا بموعودي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هذه الايمان باليوم الاخر يستمد منه المؤمن قوته فمن كان يرجو الله واليوم الاخر فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا ومن كان يريد حرف نؤذيه منها وما له في الاخره من نصيب يرجون ما عند الله يؤمنون باليوم الاخر جعل ثلاثه الاف انظر يواجهون مائتي الف وجها لوجه ورجلا لرجل ثلاثه الاف يواجهون مئتي ألف كيف تكون النتيجة في غزوة ماتة ذهب المسلمون لغزو الروم وهما لا يملكون من الدنيا إلا الحطام اليسير والعدد القليل عددهم ثلاثة آلاف فعدد الروم قد جمعت لهم مئتي ألف تخيل ثلاثة آلاف لن يوجد مثل هذه المعركة في الدنيا بأثرها ثلاثة آلاف يواجهون مئتي ألف والحرب يومئذ لم تكن كحرب الجبناء في هذا العصر بالطائرات ولا بالدبابات إنما وجها لوجه ورجلا لرجل ولو بسق المئتي ألف لغاصت ثلاثة آلاف آلاف في بزاقه فقام عبد الله بن روحة لما اضطرب القوم قال ريحكم ماذا تخشون ما خرجتم من دياركم إلا لأحدى الحثنيين إما الشهادة وإما النصر على الأعداء أتخافون مما خرجتم من أجله فاستعاد القوم قوتهم الإيمانية بالله وباليوم الآخر فبدأت المعركة لليوم الأول وقتل القواب الثلاثة وفي اليوم الثاني قادهم سيف الله المسلول فأضار حيله والغزوة طويلة الشاهد انتهت المعركة انظر إلى نتائج المعركه قد قتل من أعداء الله أكثر من سبعين ألف ولم يقتل من المسلمين إلا ثلاثة عشر رجلا الله أكبر الله أكبر القوات الثلاثة وعشرة من الجنود زيد بن ثابت وجعبر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة أعظم قوة في العالم قوة الإيمان بالله وباليوم الاخر الآخر جعلت حفاه رعاه للشاه يستعبدهم الفرس والروم لما ملكوا هذه القوة دوخوا الدنيا بأسرها دكوا الجبال بحوافر خيولهم دوخوا القياصرة وأدلوا الأكاسرة هدموا الأباطرة ملكوا الدنيا من جبال برلين في بين آسيا وأسبانيا إلى جدار الصين شرقا في ثمانين عاما الله أكبر في ثمانين عاما هؤلاء الحفاة الرعاه العاله ملك الدنيا في ثمانين عاما عندما انتركوا أعظم قوة في العالم قوة الإيمان بالله واليوم الآخر حتى يقف أكبر بنافع على المحيط فيقول أعوى الله لو اعلم أن خلف هذا النهر أناس لخطه من أجل أن أعلي فيهم كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله منها يستمدون قوتهم منها يستمدون قوتهم عندما وصل عبد بن نافع على غابة واراد ان ينام فيها الدنت دند رسول الله صحابه رسول الله المجاهدون الباسل خافوا على انفسهم من العقارب والوحوش المفترسه في هذه الغابه فاستخدم عقبه هذه القوة فوقف على راس الغابه وقال ناشدت كل من في هذه الغابة أن يخرج منها فإن صحابة رسول الله وجند الله سيعسكرون فيها الليلة تخيل تخيل تخيل إلى هذه القوة العظيمة قوة الايمان بالله يخاطب الوهلس يخاطب الثعابين يخاطب الوسوس، يخاطب النمور. فخرجت الوحوش بأسرها تحمل رضيعها على كتفها بقوة من يقول للشيء فيكون أعظم قوة في العالم قوة الإيمان بالله تبارك وتعالى في بلاد المغرب نفذ الطعام من القوم ولم يجدوا ما يطعمون به وكاد الجيش ان يموت جوعا فقال قائدهم اليسنا فينا صحابه رسول الله قالوا بلى اليسنا مجاهدون في سبيل الله قالوا بلى اليسنا مرابطون في سبيل الله قالوا بلى فرفع يديه الى السماء وقال يا رب بيننا صحابه نبي ومنا المرابطون والمجاهدون في سبيلك كدنا أن نمتعبس وجوعا اللهم أنزل علينا مائمة من السماء الله أكبر الله أكبر فتنزل المائدة عليهم من السماء ويطعم الجند إنها قوة الايمان أعظم قوة على وجه الأرض قوة الإيمان يستمد المؤمن قوته من الإيمان بالقضاء والقدر يعلم المؤمن أن ما أخباه ما كان ليصيبه وما أصابه ما كان ليصيبه قال سبحانه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا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 إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رفعت الأقلام وجفت الصحف يستمد قوته من الإيمان بالقدر فيعلم أن ما قدره الله له من رزق لن يستطيع أن يمنعه منه إنسان وما قدره له من أجل لن يستطيع أن يمنعه أن يمنعه منه إنسان وإن ملك ما ملك من القوة والعتاد يوكم بأن ما قدر من الرزق ما قدر من الأجل لن يستطيع أن يقدم أو يؤخر به إنسان قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفس في اوعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها ورزقها الله اكبر ايمان بالقضاء والقدر يجعله النافذه سمو الجبال الراسيات امام مطامع الاعداء في وجه الاعداء قال سبحانه لكل اجل كتاب فإذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون ايمان بالله بقضاء الله وقدره يعلم انه لا يستطيع انسان على وجه الارض مهما بلغ ملكه مهما بلغ جنده ان ينزع منه شعره لم ياذن الله بنزعها لم يأذن الله لم يأمر الله بأن تزال من شعره يستمد قوته من إيمانه بالقضاء والقدر أعظم قوة في العالم قوة الإيمان تجعله راسخ رسوخ الجبال الصحرة كانوا في أول النهار صحرة وفي وسط النهار مؤمنون وفي آخر النهار شهداء لما ملكوا قوة الإيمان قال فرعون لأصلبنكم ولا أفعلن وأفعلن وأفعلن بكم ماذا قال السحرة اقض ما أنت قات اقض ما أنت قات انما تقضي هذه الحياه الدنيا إنها قوه الايمان قوه الايمان بقضاء الله وبقدره يقول فرعون لمشطه فرعون عندما علمت ان الروح واحده وانها ميتة لا محاله انت ميت شئت ام ابيت فانت ميت ولكن السعيد من مات في سبيل الله من بذل نفسه وروحه فداء لدين الله تبارك وتعالى جمع اولادها الخمسه بعد ان قال لها من ربك تقول لاطغى من وجد على وجه الارض فرعون اطغى رجل وجد على وجه الارض فرعون يقول لها من ربك تقول ربي وربك الله ألك إله غيري قالت ربي وربك ورب العالمين الله رب السماوات والأرض فقال لها فجمعها وجمع أولادها الخمسة فأغد الأول وهو يصرخ من يدها سحبه الجن بعد أن ملأ قدرا بالزيت المغلي والنار تشتعل من تحته فقال لها رضي عن دينك كان من الممكن أن ترضيه بكلمه وقلبها مطمئن بالايمان لكنها لم تفعل وابت أن تفعل قالت ربي وربك الله فالقى الغلام الاول تخيل هذا هذه الصوره امراه فرزه كبدها ولدها الذي أربعته وحملته نزع داشر واربعته عامين وفعلت ما فعلت نجله فالقاه في الزيت النغل فذاب لحمه عن عظم حتى مفى العظم على وجه القد لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فاخذ الثاني والثالث والرابع ويفعل بهم وهي قط تخيل انظروا الى قوه ايمان هذه المراه بالله انظروا الى توحيدها الى ايمانها بقضاء الله وقدره وللا ايمانها باليوم الاخر فبقي الطفل الرضيع يرضع من ثديها فجزله القوم من سدرها وهو لم يتكلم بعد يريدون ان يلقوه في القطر فانطق الله الغلام فقال لها اثبتي يا امام فانك على الحق الله اكبر فالقوه الغلام الصغير حتى ذاب لحمه عن عظمه وطفاء العظم الأبيض على وجه القطر ثم أراد أن يلقوا بها في القدر فقالت لي طلب عندك قال ماذا ظن أنها تريد أن تقفر قالت ان أن تجمع عظامي مع عظام اولادي في قبر واحد لا إله إلا الله إن كوة الإيمان بالله تبارك وتعالى لا يقارنا معها أحد ولا يصرفنا عنها أحد ولا يحول بيننا وبينها أحد فكيف حالنا بإيماننا بالقضاء والقدرة هذا غلام الأخدود غلام صغير لم يبلغ الحلم يتعد يتعدى ملك القوم الذي قال انا ربكم الاعلى ولا يوجد مؤمن ين هذا الغلام بعد ان قتل الساحر والوزير بقي الغلام وحده مؤمنا بالله يدعو الى الله لا يخشى في الله لومه لا يخشى صصورات الباطل وجولاته ولا يخشى جنده ولا يخشى جنوده وإن بلغت ما بلغت قوة أمريكا وإسرائيل أيها الأحباب فقال له الملك إني قاتلك شر قتله فقال الواسق من ربه تخيل تصور هذه عقيدة غلام لم يبلغ الحلم انظروا إلى ثقته بربه انظروا إلى إيمانه بمعبوده سبحانه قال لم تستطيع تخيل انظر قال إني قاتلك قال لم تستطيع قال للقوم خذوه حتى إذا وصلتم إلى أعلى جبل فألقوه من على الجبل حتى يتردى قتيلا، فلما وصلوا به إلى الجبل وصعدوا به على الجبل سحب سلاحه إيمانه بربه فغته بموعود ربه جل وعلا فقال كلمات معدودة اللهم اكثنيهم بما شئت. انظروا إلى جبار السماوات والأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض انظروا من بيده ملكت كل شيء وهو على كل شيء قدير حول عادة الجبال وغير طبيعه الجبال من أجل غلام يؤمن ويبهد فأمر الجبال فاهتزت الجبال فسقط الجند ومات جميعا ولم يصب الغلام بشيء الله أكبر إنها أعظم قوة في العالم قوة الايمان بالله فعاد إلى الملك كان من الممكن أن يقول الحمد لله نجان ربي من هذا الملك الظالم هذه المرة وقدمت ما علي وأمرته ونهيت أسافر إلى بلدة أخرى إلى دولة أخرى أنشر فيها دين رب لكنه صاحب عقيدة يريد أن يخرج بقومه من النار يريد أن يؤمن قومه عاد مرة أخرى إلى الملك قال إلى الجن قال كفانيهم الله جل وعلا قال سوف قال لن تستطيع انظروا الى هذا الايمان الراسخ تتزحزح الجبال الراسيات ولا يتزحزح ايمانه بالله قال لن تستطيع فقال للقوم خذوه الجد واركبوا به البحر حتى اذا وصلتم الى وسطه فالقوه في اليم فلما ركبوا به البحر وصلوا إلى وصفه أخرج إيلانه بربه أعظم قوة على وجه الأرض أخرج ثقته بمصر ربه أخرج بتأييد ربه. فقال اللهم نكفنيهم بما شئت فجاءت موجة عاتلة فضربت هذه, هذه السفينة ففلقتها نصفين فغرق القوم وركب الغلام على خشب بأمر الله الأرض أرضه والسماء سماؤه والجبال جباله والأنهار أنهاره والبحار بحاره وكل شيء بأمره إن ربكم من الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يخشي الليل النهار يطلب حفيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فعاد الغلام إلى الملك قال أين الجنود قال كفانيهم الله فقال الغلام ألا أدلك على طريقة قتله تخيل يدله على طريقة قتله قال كيف ذلك قال أن تجمع القوم في صعيد واحد ثم تضعني على صخرة مرتفعة وتأخذ سهما من كنانتي وتضعه في قوسك وتقول بسم الله رب الغلام فتلقه إلى صدغ فأموت سبحان الملك يدله على قتله لماذا لغايه عظيمه لهدف جليل ان يؤمن قومه اجمعين فوقع هذا الاحمق بغبائه في حيله هذا الغلام الزكي المؤمن الموحد لانه عندما يقول بسم الله رب الغلام هذا اعتراف منه بأنه ليس, ليس هو إله إنما هناك إله لرجل الغلام لم يصدع أن يقتله إلا بأمره فلما وضعه على الصخرة وقال بسم الله رب الغلام وأطلق عليه السهم فوقع الغلام على الأرض ميتا فقال القوم أجمعين آمنا بالله رب الغلام الله أكبر الإنسان يبذل نفسه ويضحي في سبيلها بكل شيء في سبيل الإيمان بربه وبعقيدته حتى باغلى ما يملك نفسه التي بين جنبيه يضحي بها في سبيل الله إن لزم الأمر فآمن القوم وخد لهم أخذيب وألقى بهم في النار وما رد واحد منهم عن إيمانه وكلما ألقاه إلى النار خرجت روحه قبل أن يصل إلى النار بأمر من وضع الروح في الجسد الله أكبر أعظم قوة في العالم قوة الإيمان بالله تبارك وتعالى يستمدها المؤمن. من القرآن الكريم العظيم المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه اليهود تستمد قوتها من التوراه والنصارى تستمد قوتها من الإنجيل وكلاهما محرك وكلاهما مبدل وكلاهما مزيف كما أخبرنا ربنا في كتابه وكلاهما يظن أنه على الحق وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وكلهما يظن أنهم على الحق اما المؤمن فيستمد قوته من القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يستبد قوته من كتاب الله القائل ربنا فيه ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه إذا ماذا فيه فيه هدى للمتقين يستمد قوته من القرآن ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يستمد قوته من القرآن إنه لقرآن كريم في كتاب النكنون لا يمسه إلا المظهرون يستمد قوته من القرآن فيقرأ قصص الأنبياء والمرسلين ويرى النصر والتأييد كان في النهاية في كل القصص للنبي والذين آمنوا معه قال ربنا أم حسبتم ان تدخلوا الجنة لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الآن المؤمنون يقولون متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب المؤمن يستمد قوته من القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنته وقال عليه الصلاة والسلام لا تسالوا طائبة على الحق لا يضرهم من خسلهم إلى قيام الساعة هذه الطائفه هي التي تملك أعظم قوة في العالم قوة الإيمان بالله تبارك وتعالى لا يضرهم من خزلهم وهم يعلمون علم اليقين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بماذا بإذن الله, بإذن الله والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء أعظم قوة في العالم ما هي قوة الإيمان بالله تبارك وتعالى اللهم ارزقنا ايمانا بك وبكتابك وبرسلك وباليوم الآخر والقدر خيره وشره لا يخالطه شك وارزقنا يقينا صادقا ودينا قيما اقول ما قد سمعتم واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي الذي اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهداه الى يوم الدين احبتي في الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعظم قوة في العالم نمتلكها نحن قوة الإيمان يمتلكها المسلمون أعظم قوة ليست القوة المادية يستطيع ربنا جل وعلا أن يبطل مفعولا القنابل النووية أن يبطل مفعولا السواريخ العابره للقارات ان يبطل مفعول الاقمار الصناعيه ان يبطل مفعول الاسلحه الماديه بحرفين اثنين كن فيكون قادر سبحانه عندما جاء ابرهه ليهدم الكعبه قال له عبد المطلب وكان يومئذ على الكفر للبيت يا رب يحميه والآن إسرائيل تهددنا بهدم الرقص ونحن نقول عن يقين للبيت يا رب يحميه ولكن أين دورك ودوري أين قوتنا الحقيقية قوة الإيمان فأخرج الله من البحر طيرا أبابين لجيش يقرح كل طائر يحمل ثلاثة قنابل نووية حارقة خارقه حجاره صنعت هذه القنابل في سجين فيحمل ثلاثة منها في منقاره وفي قدميه فيلقي الواحده على الجندي فتنزل على رأسه فتخرق راسه وجسده حتى تنزل على فرسه فتخرقه خارقه حارقه قنبله نوويه بلغه العصر فيموت الجندي وفرسه وهذا الطاغيه إكراه. انظر كيف مات. انظر إلى قوة الله جل وعلا. لا بد أن نعود إلى الإيمان بالله. لا بد أن نؤمن بمصر الله. لا بد أن نؤمن بتأييد الله. لا يغرقهم صغار الكفر وجولاته وصوالاته. لا تغرنكم عبدا لا تنخضعوا بما يقدموه في وسائل الإعلام من الطبل والزمره ويحاولون إرهاب المؤمنين أما المؤمن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فما الذي يحدث لي ولك من المفروض فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أقتل درها بأنه أخذ يفر في الصحراء وييبس وتيبس أطرافه واحدة تلو الأخرى ييبس أصبعه يصيبه اليبس حتى يسقط منه الأصبع الثاني حتى يسقط منه الأصبع الثالث. يزور إلى الطريقة التي قتله الله بها تيبس يده فتسقط وهكذا حتى وقع في الصحراء ميتا بقدره من يقول للشيء كن فيكون سبحانه اعظم قوه في العالم قوه الايمان بالله تبارك وتعالى وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أعظم قوة في العالم قوة الإيمان بالله لماذا قتلت إسرائيل أحمد ياسين مع أنه عاجز القدمين عاجز اليدين لماذا؟ لأنه عاد بالشعب الفلسطيني إلى أعظم قوة في العالم قوة الإيمان لماذا؟ لأنه زرع في حماس وفي فلسطين أعظم قوة على وجه الأرض قوة الإيمان قامت الانتفاد مرتين في فلسطين بالحجارة ولم تستطع إخنادها إسرائيل ولم تستطع ولم تستطع بالحجارة لأن الله الذي خلقنا والذي أيدنا بنصره يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ما استطعه على ذنب اتباعته ترهبون عدو الله وعدوه قتلوه لأنه زرع الإيمان في صدور الفلسطينيين لأنه عاد بالشباب الى القوة الحقيقية قدم, قدم أحمد ياسين على شعب فلسطين شعب مهلهل يسب الدين لا يصلي لا يفعل شيء فاعتنى بالكتاتيب وحفظ القرآن وزرع الايمان في صدور الابناء الذين صاروا بعد ذلك ابطال بواسل يقفون في وجه إسرائيل التي تستمد قوتها من امريكا وهم يستمدون قوتهم من الله الواحد الاحد أعظم قوه العالم قوه الايمان ربما يقول قائل وكيف نحقق هذه القوه بأسباب أذكرها من غير تفصيل على سبيل الإجاز أمر عليها مرار الكرام أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليك من ما سواهما فلا تقدم على محبه, على محبة الله ورسوله محبة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادنا من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناؤه أو إخوانه أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أعظم قوة، كتب في قلوبهم أعظم قوة الإيمان. ثانيا بذل الغالي والرخيص النفس والمال في سبيل الله جل وعلا. ثالثا أن تحب من يحب الله ورسوله وتبغض من يبغض الله ورسوله رابعا أن تؤمن بالقضاء والقدر وتعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك فإذا نزلت عليك مصيبة أو حلت بك مصيبة فأنت بها وعنها راضٍ رابعاً, رابعا أو خامسا أن تؤمن باليوم الآخر وبما أعده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين سادسا أن تفعل الخيرات وتسارع في فعل الخيرات والطاعات وتنسنب المعاصي والمنكرات أن يخشع قلبك ويجل قلبك إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أن يخشع قلبك ويخضع عند ذكر الله تبارك وتعالى وأخيرا أن تسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنهج السلفي المبارك توحيد واتباع وتزكية توحيد واتباع وتزكية فلا تخرج عن عن عن سنة رسول الله قيد أم له ولا تخالف هديه لا في صغيرة ولا كبيرة هذه نصيحة في عجالة وإلا الموضوع أعظم وأوسع من ذلك بكثير أردت أن أعيد إلى النفوس المنهزمة قوتها الحقيقية أردت أن أبين أن أبين من هو صاحب أعظم قوة في العالم أردت بهذه النصيحة أن يستعيد المؤمنون قوتهم الحقيقية أن يستعيد المسلمون قوتهم الحقيقية أن يؤمنوا برب البرية سبحانه وتعالى اللهم عز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين وعلى اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انا اللهم نسألك ايمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقينا صادقا ودينا قيمة اللهم انا نسالك النجاة من كل بلية ونسالك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسالك الشكر على العافية ونسالك الغنى عن الناس اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين هذا وما أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه ورئان وما أصبت فمن توفيق الله وتسديله وعونه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه وني ولا حول لي ولا قوه إلا بالله العلي العظيم وقوموا إلى صلاة بميرحمكم الله وأكبر الصلاة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الصفات الجابت تتمثل الجهاد من اجل علائق كلمه الله من اجل تطهيرها بالله من الفساد الذي يحيط بها فاذا ما حققت الهدف الاول وهو تطهير الارض من وقام عليه النظام الاسلامي في هذه عليها الله ذلك قبلك و قبل ان تتحقق قد بدا في الطريق و والله على ولكن من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 لرفعهم بسلاح الحق البتاري سنحرر ارض الاحرار ونعيد الطهر الى القدس I know. انا خاض معاركنا معهم وسنرضي جما عنا ندعو ونعيد الحق المقتصر وبكل قوتنا ندفع وبكل قوتنا ندفع لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الارض سحرقهم في الأرض براكين تغلي لن نرضى بجزء مختل لن نترك شبع صلى و بكل له و اتنهفع سَنَخُوضُ مَعَارِكَ لَا مَعْمُونَ وَسَنَنْظِجُ مُعَمَّرَ دَعْوَ وَنُعِيدُ الْحَقَّ الْمُغْتَصَدَ وَبِقُلْلِ الْقُوَّةِ نَدْفَعُ سَنَخُوضُ مَعَارِكَ لَا اصابوا بالل قواتنا وبكل القوات